ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعترنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا مُرْدِنَا لَهُ الْأَمثالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَذْيِرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَر السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كانوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 أَوَلَمْ أَن تَمَنَّ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا